الحمد لله وسلام على عباده الذين صفا، آله خير أمة يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرمين في الأصفاد صدق الله العظيم مشاهدين الكرام مستمعين للأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومع نرحب وضيفينا الكريمة بآل إسلامي فضيرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم من الله وبركاته مرحبا فيك بفضل بفضل بفضل بفضل مرحبًا بفضلك مرحبا بارك الله فيك سر الابتسام دائماً تعرف <تصفيق> <تصفيق> موجوده لماذا الابتسام دائما عندما ما برك أورد مبتسم لما صفيق. هذا يعني هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تلقى أخاك بوجه طلق هذا أمر وتبسمك في وجه أخيك صدقة هذه هذه نقطة فهل أنت أنا ابتسم الآن أمام الملايين فكل واحد منهم بفضل الله سبحانه وتعالى كلما ابتسم في وجهه او في وجهها اخذت صداقه لما اقبضت بجبيني ثم انني اصبح امسي وانا مؤمن بالله سبحانه وتعالى كيف أبتسم ابتسم وعندما ارى انني احد يعني ذرات تراب تبني بناء الاسلام وجندي بسيط في جيش الاسلام المدافع عن دين الله سبحانه وتعالى لم لا أبتسم عندما ارى انني يعني اغوص في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وأجد هذا الحب العجيب الذي ما وصل إليه عملي وإنما هو من حسن ظن للناس بي ومن سكر الله عيوبي عن الآخرين هذه كلها تجعلني لابد أن أتهم لأن افتسامة الوجه تدل على يعني أن القلب راض بما آتاه رب العباد سبحانه وتعالى ونعم بالله كان شاء بين كثير من الدعاء الآن تقصب الجبين وعبوس الوجه وال الجده كما يسمونها يعني لا ان تكون جدا لو, لو, لو ان هناك تاجر معين مقطر الجبين انا انا شخصيا لن اشتري منه ولو ان هناك طبيب معين يقطر الجبين ويوقع الكشف عليه انا في غنى فما بالك بمن يعرض يعني يعني سلعة يعني سرعه الرحمن سرعه الرحمن هذه سرعه غاليه تحتاج الى تاجر شاطر ومن ضمن الشطاره أن تؤمن بالله أولا وتوثق إيمانك به ثم تنقذ هذا الإيمان إلى الناس فمن ذاق عرف فمن ذاق حلاوة الإيمان يجب أن يتبسم في وجوه الناس ما عهدت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسام الوجه بين صحابته كما وردت في الكتب وأنا أتقرأ السطور وما خلف السطور وما قبل السطور وما بعد السطور ولكن كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله وكان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين فنحن إذا ابتسمنا فهذا فرحنا بديننا بفضل الله سبحانه وتعالى جعلنا خير أمة لماذا لا نبتسم سيدنا سليمان كان يبتسم؟ كل الأنبياء يبتسمون كل الأنبياء آه لا أحد من الدعاه الأول الكبار إلا وهو بسام لماذا ماذا تكسب من أن تقطب جبينك في وجه الناس؟ ما الذي يكتبه البعض الجده لا الجده ان كان يعني كان الله رضي الله عن ام المؤمنين عائشه لما راى بعض الشباب شبان يعني يسيرون جنب الجدار خاشعين هكذا مقطبين جبينهم فمن هؤلاء يتسال ابو المنته من هؤلاء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى قالوا هؤلاء هم المساك أم ام المؤمنين أنا مستخدم أهل الإيمان والتقوى وال يعني ال والوارع وترك الدنيا قالت رحم الله ابن الخطاط كان هذا في في بداية إمارة عثمان بن عفان رحم الله ابن الخطاط كان إذا صار أصع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناسك حقا كان يعمل كل شيء ولكن لما كان يغرق في الضحك كان ربما يسند يديه الى, الى خلفه ويغرق في الضحك ربي الله عنه عندما يعجبه شيء ما؟ ما. مع سيدنا سليمان تسير الرحلة وندخل على مرحلة شائقة وشائكة مرحلة اتصاله بتسخير الجن له هذه حقيقة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى او من من الله على سيدنا سليمان نعم نعم نعم بناء على دعوته طبعا رب هب لي ملكا لا يحبق الاحد لا. وهذا هذه لم تؤت لا لا احد من قبل ولا من بعد سيدنا سليمان الوحيد هذا المنطق يعني عجيب سبحان الله هل هناك لنا ان نسال عن الحكمة لا الله الله يعني سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء في الوقت الذي يشاء وليس لنا أن نسأل لماذا أعطى وكم أعطى ولمن اعطى لكن هذا عطاؤنا كما قال ربنا هذا عطاء الله فمن الأوامسك بغير حساب هذا عطاء الله لخلقه يعطي هذا حلما يعطي هذا علما يعطي هذا مالا نبي من الأنبياء سيدنا زكريا يشتغل نجار سيدنا سلمان يشتغل الملك سيدنا داود بتاع سيدنا موسى يشتغل يعني سبحان الله مقاتل من الدرجه الاولى وراعي غنم الاول ثم سيدنا عيسى يشتغل حكيم ودود لطيف سيدنا محمد يجمع هذا كله سبحان الله سيدنا نوح يشتغل صبور سيدنا ايوب يشتغل صحيح ومريض قصه شوف لو لو وضحنا ومكثنا طوال حياتنا نوضح صفوه الصفوه لنقتبس من آثارهم ومن أنوارهم وضير الفرحة حال الأمة في بعد هذه الآية بآية أخرى وإن له إن دنى لزلفة وحسن مآب نعم يعني هذا في الدنيا فما باله الأخيرة لا زلفة دنيا وأخيرة وحسن مآب في الدنيا والأخيرة لأنه, لأنه لما كان له الزلفة في الدنيا كان له حسن مآب في الأخيرة لأن الآخر عباره عن إيه أساطة الدنيا، نعم خلاص، آه، الدنيا, الدنيا عرض حاضر، آه عرض زائد، يأكل منه البر والفاجر والأخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك عالٍ يحكم الحق ويقتل الباطل، نعم ماليا بلى، مثلا مع فضلاتكم، و... الله آخر حلقة في سيدنا سليمان، الله والجن، الله والجن. والجن. أحلى. أحلى. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نبحر مع دالي سامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع سيدنا سليمان والجن وما هم الصاصيات الجياد وكيف تخصر الجن لسليمان وهل لنا كبشر أن نسخر الجن أو نتعامل مع الجن أو نتزوج من الجن هذا الجن يتشكلن في حياتنا أم كل هذا أضغاط وأحلامه ووساوس لا أساس لها من الصحه إلا في أوهام المزورين والمدلسين في تاريخ الشريعة الإسلامية وفي تاريخنا الحاضر وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضراتكم مع بساطة البحث مع دار الإسلامي الكبير فضلت الشيخ والسادة الدكتور عمر عبد الكافي فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة شهدين الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع مرحب بضعفنا الكريمة دعا الإسلامي فضلات الشيخ الأسئلة دكتور أمار عبد الكافي مرحبا بصدراتكم مرة أخرى وندف الحوار مرؤسرة ماذا عن أصطفنات الجياد التي ذكرت في القرآن الكريم أحمد الله رب العالمين وأصدي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فعلا. فعلا. كان يبدو أن من أكثر الـ الـ القوات الـ المسلحة أو أفرع القوات المسلحة لدى نبيه لا سليمان كان سلاح الفرسان المدرعات عليه يعني المدرعات سلاح سلاح قصير يعني سلاح من الساحة الجميلة عنا أبي, أبي كان في سلاح الفرسان ما شاء الله حسب ما شاء الله سبع سنين فسلاح سلاح هذا لا يستغني عنه الجيش أبدا لأن رجوله حتى العالمية حمد الله يعني كان فيه هناك خبير في الحرب العالمية الأولى بلغ ضمن من العمر خمسة وثمانين أو تسعين سنة روسي كان استفاد به في الستينات أيام ما من في الجسد الروسي ما انا كلامك تمام ما هو هذا الصدق يبدو أن من اكثر الفرسان قديما هو المدرعات حاليا لا انا <تصفيق> بس خبيره في الاستراتيجيه العسكريه <تصفيق> <عفت تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذا كان أنا عندك معلومه أنا... انت ضابطا صح خلاص انت ضابط وانت برضو الان بالحوار وحم عرض الصافبات الجياد اولا الصافن الفرس الصافن هو الذي يرفع قدمه هكذا عن الارض 74. وهو يقف يعني يقف على ثلاثة ارجل ويثني <ت fucking> رجله الرابعة هكذا الامامية هذا دليل على ان هذا من كراء سلالات الخيول سبحان الله يعني دي, دي... دي... دي... ده لان التف... الخيول المناسبة لها هذا الشكل الجميل عم <sted> <تصفيق>? فالصافنات الجياد هذا الصافن سبحان الله العظيم الذي يرفع قدمه يعني هكذا ويرفع الرابعة لكن هناك عندنا في الفقه الصافد الصافد أيوة. الصافد هو الذي يجمع رجليه بجوار بعضهم البعض ويقف وضع انتباه كما تقولون أنتم تقولون أنتم في القوات العسكرية انتباه يقف يضع جوال سبحانه صحيح. هذا ليس صحيح. من الفقه أن يصلي الرجل هكذا وإنما يصلي ورجلاه متعت... متباعدتان تباعد كتفيه هذا من الفقه سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دلائل فقه الرجل أن يوسع بين قدميه لكن المرأة تضم بين قدميها هذا فقه, المرأة. هذا فقه المرأة فقه الرجل ان يوسع بين قدميه حتى انت في العسكرية عندما تقول للعسكر استرح ماذا يا يوسع بين قدميه مسافة الكفين فعلا نحن نريد في الصلاة استرح لانك لا تستريح من عناء الدنيا الا بالصلاة يعني الله اكبر آه يعني حتى, حتى الصلاة الاقوال والافعال التي فيها مريحة للانسان ليست صعبة فانت عندما تكون يعني يكره للمسلم ان يصلي وهو صافد القدمين لا. طيب. عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال دخل المفسرون في اقاويل عجيبة ان لما عرض عليه الجيش او القوات السلاح الفرسان عطلته عن صلاة العصر حتى غربة الشمس دخل الشمس واصفرت ودخل المغرب أولا الله أعلم هل هناك كان في صلوات خمسة أم سيدنا سليمان أم لا؟ هذه من أقوال أو من الادعاءات الإسرائيليات التي نُسَت في كتب التفتيش. سيد ما فيها نص صريح فيها نص لا شيء. صلوات لا مصلات أو صلاة. لا لا لا ميالد. لا لا لا معناها. كانوا هناك هناك عبادة خلاص سبحان الله زي ما كان يسأل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ العشر سنوات الأولى. البعثة كان يصلي كان يصلي. كان يصلي؟ كان يصلي صلوات إبراهيمي ما هي صلوات إبراهيمي؟ قال أنا صلّى. إما ليس فيها قراءه او فيها قراءه ليس فيها ركوع وتسود او او خلاف خلاف في الاقوال لكن نحن نسال الان الدين لما قال ربنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فصدق كما راى خذوا عني مناسككم فياتي عاق يعني صاحب عقل ويضع في في الثوابت لاننا عندنا في الشريعه ثوابت ومتغيرات. عند الثوابت بنصط ونثبت وعند المتغيرات ياتي العلماء الذين معهم صاح. ادوات الاجتهاد اللي هو ساحة المباح والمعمول به والمجتهد فيه هذه يعني مهمة العلماء في كل عصر. ستراد جنابي؟ نعم. فقلت قلت ما هم أدوات الإجتهاد. لا. ليس من كل فرد مسلم أن يجتهد. لا. للإجتهاد ضوابط؟ للإجتهاد ضوابط هذه الضوابط تبدأ تبدأ بالحفظ كتاب الله عز وجل بعلم بعلوم من علم الحديث يعلم أصول الفقه يعلم من الفقه المقارن يعلم اللغة العربية بقواعدها من نحر وصرف وبلاغة. يعرف تاريخ الأسباب الدببيل النزول, النزول والبيئه التي وقعت فيها القضيه كم والمحكمه المشابهه والناس يقول الله متى يضع لا يضع المفصل مكان ال سبحان الله فكل هذه ادوات الاستهزاء فأنا من يكون بهذا المنطق، نهو أن يستحق، أما كل من هب ودب. <تضيق> يتكلم في القرآن ويقول. لا لا لا. لا, لا. أرقام كذا دلالته كذا، أرقام كذا دلالته كذا. هذا هذا يجب أن نتفضل على كتاب الله وليس عندنا نظريات مسبقة. نعم. بس إحنا في ضغوط بالمسألة. نعم. وبعدين يا أخي نترك أهل العلم والدعوة يعني هل لي أنا وأنت ندخل الآن غرفة العمليات ونقول اللي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القلب؟ لا لا لا لا. اياك ان في هذا المكان لا ادخل <تصفيق> شمال ناحية انت قضيت على, الم... على المريض صح وعباد قضيت على الطايف اذا تدخل من غير الدعاء الربانيين ومن غير العلماء المربين ومن غير الفقهاء المعروفين احد من خارجهم بيصبح لهم فقل على الدين السلام الله اكبر لا انت... <تصفيق> لان كبار الدعاء يقيمون اعرف زي بعض وما عدو يبني يعني يا سيدي واحنا مش من كبار الحمد لله انا مش من الكبار انا من صغار الصغار الحمد لله يعني لله, لله. الله يبارك. هذا خطا لا لا, لا شو يا اخي العجيب عندما يبني المهندس نبني لا اتدخل فيه عندما يكتب الطبيب ويكسب دواء لا اتدخل فيه عندما ياتي عالم الفارماكولوجي عالم الادويه ويكتب مركب معين. لا اتدخل لا فيه لانه عارف بهذا المرض طب يا اخي انا عندي نص وعندي ادوات تاويلي هو يعني مم. انا أعرف يعني فيه. الامر فيه سعه فالسعه هو أنا في الدين يعني ما بدي في الدين الكلام بتاع يعني, يعني اذا كان في الطب وفي الاقتصاد لو خبراء اليس للدين خبراء بلا فالخرافه سبحان الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم باستنباط الأحكام بقواعد صحيح طيب. إذا كان معلوم صلاة سيدنا صلاح؟ لا لا لا عُرض عليه بالعَشْيِ الصفنات فيها. العَشْيِ يعني العَشْيِ وأخت العَشْيِ ما بعد إيه؟ ما بعد العصر. لا. فرس. في في دخول المدرّب. فرس. فلما عرّض أن يعيد العرض مرة أخرى يبدو أن في جزء لم يركز انتباهه في المسألة في قضية العرض. قال ردوه عليه. ردوا العرض مرة أخرى أنا عودة العرض مرة أخرى. ان يتيقن من مسألة معينة رد ردوها ردوا عليك. الخيول مرة اخرى بزرسانها ردوها للخيول ردوها علي, علي. جعلوا العرض مرة اخرى ردوها علي حتى توارد بالحجاب توارت الخيول في الصلاة على على على على على غرض عليه بالعشي الصافينات الدياد اه. فقال اني احببت حب الخير عزيزي ربي, ربي حتى تورد الحجاز ماذا حب انا احببت حب, حب, حب. حب الخير انا احب هذه الخيول وهذا العرض وهذا الخير هذا الحب ناتج عن حبي للخير من عند الله سبحانه وتعالى؟ انا مش حابه طايره عن... عن... عن عن ذكر مش... ربي مش, مش احببت عن ذكر ربي لا ناتج هذا الحب من ذكر الله من هذا الحب جزء من ذكر الله ها. لا ليس لي... لم يغفلو عن, عن ذكر الله انا اخذت هذه عن تلك لا لا لا, لا. لا. لا. القضية, ايه؟ القضيه انني اني احببت حب الخير هذا الحب ايوه ها. اخذته ها عن ايه عن ذكر ان ذكر لله سبحانه وتعالى عن ذكر الله يعني يعني يعني هذا الحب فرع من فروع ذكر الله يعني اذا المقاتل ذاكر لله والطبيب في, في المستشفى ذاكر لله والمذيع امام الشاشه ذاكر لله والمدرس في المدرسه ذاكر لله عن ايه عن هذا يعني هذا الخير من ذكر الله فرع من هذا الذكر لم تذهب به بأدنى عن ذكر الله. لا لا لا لا. من أين؟ القرآن لا. والدليل والدليل ما ذرته والدليل ردوها عليه. يعني هو احبها فشغله عن ذكر الله فق ردوها عليه. لا لا لا الله بالعكس. لو كانت شغلاته. ولو لله تعالى أخره عن الصلاة. لا لا لا لا لا صبره ولا. لو كانت شغلته عن ذكر الله لا ما رداه. إيه عاد يستمر يعني. لا, لا. حاشاه نبي الله سليمان لا. لا لا هو انا احب الخير هذا لا. احب الخير وهي, وهي... الخيل معقود بنواصيها الخير فاني أحببت وهكذا قال صلى الله عليه على وسلم حتى علافها في ثواب في ميزان حسنات صاحبها علف الخير سبحان الله لا تعرفه حتى سبحان الله قلت لما تجد سيد الفرس كده تشرب العز صحيح. لا. الله أكبر المتنبي يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يشار إلى الطعان أبوكم آدم فن المعاصي وعلمكم مفارقه الجنان تتركوا في ظل الظليل الجميل ده وبعدين بعدين تروحوا يودون للحرب نقطه و لاخر ابوكم ادم انتم مفيكم و تحبوا تتركوا الجنات وتروحوا في المشاكل اني احببت الحب الخير عن ناتج من هذا الحب عن ذكر حتى حتى التوارد... الناس حب الخير عن ذكر الناس حب الخير عن ذكر الناس حب الخير عن ذكر الناس حب الخير عن ذكر الناس حب الخير عن الناس قال ردوها عليه هكذا تقول الجذيب فطفق مسحا بالسوق والعن جاي بالسير فوقعب يقطع رقابها هذا كلام يعني يخص واحد غير طبيعي واحد يقتل الخيول التي يحارب عليها موجود هذا الكلام لا, لا. ما شغلته هذه ما شغلته هو انسان قائد ملك نبي رسول سبحان الله القادة عن القوات المسلحة يعيد عرض الجيش مرة اخرى عرض سلاح الفرسان مرة اخرى حتى توارد الحجاب حتى دخلت الخيول إسطبلاتي إسطبلات بس بس قدرت بقى إيه جبشة عليه الفارس لما يدمر الفارس يعمل فيه في يمس على رقبته فطاف الخمس حام بالسوق والعمل. مش مسح بالسيوف إيه حمل كذا هذا هنفهم مسح يا ضربه لا هذا كلامه تولي آخر فطاف الخمس بالسوق والعمال سبحان الله ففي ذا سبحانه ضاير عظيم ها هكذا بس باب التجليل اللي فرص انه لما احسنت الخيول عرضها امامه طفق بسحا يدللها أليت ألي هذه بفتنة ما هي يعني الخيول لا ده بيستخدمها في فتح بلاد الله لدخول الناس في, في, في دين الله هو بيستخدمها منظرة لا بس. هذه قصة التفرات الجاد لإيجاز عشان ننتقد نعم عا... عا... عا... .يعني ظهر ما... ظهر في أفق فتنة سليمان، في ما فوتنا. لا فتنة سليمان قضية أنه مش عارف خذ الخاتم بتاعه والله. والقوف والقاع <تصفيق> البحر وقطعيته السمكة. ده واحد يقولك يا كابني قصاص زادت على قهو من القهوي. وخبرك أنت وعادي يعمل بتعاون ودست في الكتب. سبحان الله هذا ما أقوله من كثير يقول هذا ولا ولا علماء فضلاء مفسرون كبار. ولقد فتن سليمان والقين على الكرسي, على الكرسي جسد جسد. هذا مرض جاء لسيدنا سليمان والانبياء يمرضون مرض سيدنا سليمان كان يجلس على الكرسي كأنه, كأنه جسد بلا حراق من, من شدة الألم والتعب سبحان الله هم قالوا واحد يشبهه ودخل على زوجاته ودخل على زوجه ويأخذ منها الخاتم ويخرج على الكرسي ويدير حركة الجن مكانه يا رجل يا مؤمن ملك شد, شد الله ملك <تصفيق> واتاه الحكمه واتاه فصل القطار وسخر <تصفيق> معه الريح والجن انت لو عندك سكرتير مدير مكتب نصح شويه ها لا لا يصل اليك شر نفيس ان هو يمنعك عن ايه يعني عن س... تبقى انت جنبه ويرد على التليفون لا انا مش موجود نهاد انا مش موجود اه لا مش موجود انا مش موجود أنا مش موجود على الم... كركوك هذا مش موجود وده وانا كذب في المعارض من دوحة ترعب الكلب <تصفيق> <تصفيق> وربني عين السكرتاريا والادارة التي تجلب مش بس السلام احنا مش عايزين معقد دوم المسائل يعني لا لكن. لكن يعني هل تتصور ان احد يأتي بيأخذ هذا النبي الملك الرسول ويجلس مكانه ويستن كل هؤلاء الجميع <تصفيق> هذا كلام يعمل هذا كلام غير وارد هي فتنة تعرض لها سيدنا سنبيل اكتلاه بالمرض ثم اناف اسق يعني عاد الى صحته وعاد الى طبيعته وعاد يدير المملكه كما هي تفضلوا اسمعوا <تصفيق> يعني اعظم فتن وهو في هذه الحاله من السلطان والعز و... والقوه <تصفيق> دي دي تص... <تصفيق> العب... <تصفيق> العبد العبد والرب رب ونعم بالله اه سبحان <تصفيق> الله عشان احيانا الانسان مع العز والملك يظن ان ايه يعني عبد الملك بن مروه يقف كده كان عنده 21 سنة يقف امام المرأة يقول ايه انا الملك الشاب نعم الملك لو يدو جارية الجنب قالت لو دامت لمن قبلك لما وصلت اليك ولو دامت لك لن تصل الى غيرك وبما انها ما دامت لغيرك فوصلت اليك فلن تدوم لك وسوف تصل الى غيرك حكمة مبالغة خلاص تمام صحيح تمام اي القرآن الكريم تصور موت سيدنا فلما قضينا عليه الموت, الموت, الموت ماذا لهم على موت الا دابة الارض تأكل من نعم. طيب على الموت مساله الاجل وموت سيدنا سليمان اولا كل حي سوف يموت كل نفس ذاتها كما يثون وينام ويموت طيب <تصفيق> العيب هو فيما اصبر اشمعنى موت سليمان بالذات يعني ما كل الأنبياء ماتوا ربما ما ذكر عن كثير من الأنبياء والرسل في القران مات ماتوا لماذا ذكرت قصة موت سليمان نعم اولا هو جلس على كرسي هكذا النبي الوحيد الذي ذكرت قصه موت في القران حتى يعني ابوه داود ما ذكرت حتى لما تفتح التوراه وتجد قصه موت سيدنا موسى تجد سيد المؤلف اللي في <تصفيق> التوراه ما خد باله ما اذا كنت كذوبا ف... لازم اخد بالك دول ايه وعاش موسى مائة وعشرين عاما ثم مات ودفن هناك التوراه دي نزل على من على سيدنا موسى مرسلات موسى زاي اوبيا فترى مسخرا الله هذا كتاب يعني لازم يقرأ وتدبر هذه ليس الدعوة لقراءه التوراه لان سيدنا نحن ممنوعون من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه لما رأى في يدي ورقه لاكن فيها نفسه محمد والذي نفسه محمد بيدي لو كان اخي موسى حيا نواسعه اذا يتبعنه لقد جئتكم بها بيضاء نقية فالعلماء متخصصون في الدراسات لزوج ان أن يقرأوا الكتب الأخرى. بعدما يلومه بمصدر السرعة الاستمائية. ويقف على ارض صلبة. وخذ فيه عدمة والله هقرأ ما يشاء. أخرصه أخذ المناعة. لكن أنا راح أقرأ عموان. فسيدنا سليمان قصة نو. هو ظل منيتا على كرسيه وتدار حركة المملكة والكل يظن. وو أنه, انه على قيد الحياة كيف, مل... تدار؟, نعم. كيف تدار؟ لانه هو في نظام معين على مدى سنوات طويلة كل يوم فيه واجبات تعمل وهو لا يتكلم خلاص كل سبحان الله خلاص ما عاد يصدر أوان لا, لا لا خلاص بس المهم أنا فهم وعمله خلاص كل واحد يعمل عمله كل يوم عمل زي إيه زي الدم وضغط الدم وعمل بدون إنتا بدون إنتا حركة لا إرضي فسبحان الله هذا دليل على ان الجن لا تعرف لا الغيب ولا غير الغيب الا بما أذن الله لها. هذه أول واحده ما ده مش غيب ولكن هو واقع لا ده أمامه موته واقع أمامه تمام لكن القضية ايه قضيه ان الجن ما علم بموته أمامه اذا الجن ده تعرف شيء صح. من باب الله تعالى غيب. على الدرار السمع ده بنت ما بس سنة سنة بعد سنة سنة لكن ده الموضوع الجن صح صح صح <تصفيق> يعني يعني قضيه انه هو جالس على الكرسي والجن الذي نظن نحن كبشر او كانس يعني انهم يعرفون اشياء خارقه ما عرفوا ان نبي الله سليمان قد صارقته في الحياه وقد صار في علاج الاموات ماذا لهم علامة دا دا مرتكع على ما فضل مرتك على العصا وشون المملكه تذكر ده الشياطين كل بناء وغواص يعملوا المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراسيات والطير مضلله كل ما ملخش ما لا احد يتأخر وهو مين اول ما الارض شوف الملك ده بابة الارض, بابة الأرض سوسه سوسة تتخف العصر تأكل العصر العصر يصيبها السوس فتنكسر خر على وجه فلا خر تبينة الجن ايوه ما نبتوا لا لا لا احنا تقول لنا كله ها صور انه هو عذاب لانه ايه لانه كان, كان ملكون كانوا محكومين وكانوا ايه على قضية امن الجن يعمل والعذاب يعني. المهين العذاب المهين لانه, لأنه بنزللهم ونزللهم انزل تحته في قاع البحر هاد لكذا انا عايز الان افضاف انا عايز نرجان كيف, كيف كان يسيطر على الجن بامر الله فاذا ممكن. انزاغ منهم احد يقول له احترق نحترم. بكلمة. في الباقي. اضرب المربوط يخاف السريع. بكلمة واحدة. كلمة واحدة. يا كذا يأتمر. ان عاصف جن اول ما الجن يأتمع. احترق احترق امام الباقيين. فكود هل ورد اثر فضلاتكم في الفترة التي مات فيها الى ان خر على وجهه؟ لا لم لن... وإنما... ير وإنما ثبت لنا أن. وضمن فترة طويلة. أو طبعا طبعا يقال يقال. يقال... دبت الأرض. يأكله يقال... من سوء يعني. يقال... يقال... يقال عام كامل. يقال. لم لم يعني لم يتعفن لم يتغير جثه لا انبياء الله لا يتعفنون يتحلل ولا يتحللون وم, لا, لا, لا. أو الانبياء والشهداء سبحان الله ما. والعلماء الربانيون الله عز وجل منع الارض ان تاكل الساده سبحان الله ولقد ما. كان مسيل الامطار في شهداء في مقابر احد وشهداء احد نعم الصحابة نقل بقيت الرفات بعض الصحابة بعيدا عن مسير دوادي فضرب احدهم بفأسه وهو لا يدري ان هذا قبل يعني بيضرب بفأسه عشان يبحثوا عن الرفات ينبش فجاء الفأس في قدم الحمسة رضي الله عنه فسال دما الله اكبر هذه معروفة كذلك هكذا يعني انا, أنا, أنا تصديقي لها اكثر من تكذيبي لها لان الشهداء منع الله عز وجل الا نقرا ربنا احياء عند ربهم الله احياء لما جعفر الطيار لما قطعت يده اليمنى يا فحمل الرايه باليسر فقطعت يده اليسرى فحمل الرايه بعض الظيف فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطمئن صفيه عمته قال يا صفيه يا عمه محمد هذا الله أبدل جعفر بجناحي اراه الان يطير من شجرة إلى شجرة. وإذا سُمِي جعفر الطيارة. <تصفيق> آه. فهمت. <تصفيق> يعني فترة موت سليمان طويلة وجسمه لم يطلع كم هو. ليه ليه. لكن تسأل لماذا يعني أمر مريض شنو؟ عندي مش ال ال بيبنوا ال ال ال البنة البناة هذه. في طوب لبن وفي طوب دقة في القمينه فاحرق فصار طوب احمر طيب. صح نعم طيب جبنا الطفلبن تمام وضعناهم في الماء القلب الاول يحصل له م. ايه اللبن اللبن يذوب يذوب حتى حول لونه لقرى تمام والقلب الاحمر تمام يشد صلابه بعد لك بعد ما تعمل مسلح والطوب رميه مده هذان القالبان من الطوب او هاتان اللبنتان ها؟ لبنة المسلم العادي اللي ماشي على سطر وصيف سطر فما لم يطعم بالله في الدنيا ولم يحترق بنيران الابتلاء ولا التعذيب ولا غثيان مثله ولا خوض في عرضه فتحلل اما الاخر فقد استودي وامتحن فصبر ودخل في الابتلاء واحرق بنيران الغيره والحقد والحسد والضغط والضرب والتشريد والى اخره فهكذا تبتني الأرض عن تأثر جسده لأنه قدم جسده لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وهذا ما صرّع سيدنا صلى فلما خبر تبيانات الجن أنه كانوا عرونا ما لا بثبوت عذاب المهيء هذه نهاية درامية تثبت أن الجن لا يعرفون من الحقائق شيئا إلا بما عظمهم رب العلاج عز وجل. فليس لهم قوة خارقة ولا غير. جميل. وثبت وسبت الحلقة الماضية أن اللي, اللي عنده من الكتاب تر عقد عمل. والله طلع تنعف تريد وطلع فريد خيبان. قال له على الضوخ. قال له لا لا أنا جيبه قبل أن لك الكذب. هذه يعني دليل على أن الموصول بالله كيف هو عنده اقوى نعم. وهذا هو الدرس المستفاد مم. مم. لكن من هذا من هذه الدروس المستفادة وملفت انظارنا جميعا إلى قصة سيدنا وسليمان اتصاله بالجن وتسخير الله تبارك وتعالى. الجن لسليمان هذه خصيصية. نحن الآن نسخر الجن. يقال أنا لا, لا بخط يقال بخط ان فلان يسخر الجن ابكر يعني, يعني كبشر لا ويقال <تصفيق> <تصفيق> ان فلان الشيخ فلان يسخر الجن الشيخ فلان مسخر الجن كيف يعني اخذ ختم سيدنا سليمان الذي القى في البحر و... وأخرج من بطن سمكه وعليه عهد ومواثيق المواثيق السليمانيه حلقه السمك لا, لا لا حلقه صفه الصفه لا لا صفه صفة الكلام بصراحة من أين ال التي أخذت سيدنا سليمان على الجن وتسخير الجن ومكتوب فيها كيف يسخر الجن؟ تعال أنا أقدمك بالكلام تصدق هذا الكلام أم تصدق كلام الله؟ كلام الله. هلا سلام. هلا ندخل ندف على كلام الله عز وجل لنرى ماذا قال الله عن أحد عن عن فصيل من فصائل مخلوقاته وهي الجن. مش في صورة في القرآن اسمه سورة الجن. صحيح. صحيح. صحيح. طبعا قبل ان ندلف للصورة. هناك اوصافهم مثلا يتشكل الجن مثلا. يعني ما نخللين في كلام الله. انت ليه انت دوء. الكلام بين بطون الكتب. بطون. وهذه بطون. هذه بطون. بطون مجبوه. ولن يتزوج من الجن. هذه بطون مجبوه. خليك انت في كلام الله. انت رأيك اننا احنا <تصفيق> تمام في في السنة الماضية في الوعد الحق مش توقفنا عند الكتاب وصحيح البخاري ومسلم تعرف الجن أقف بس عند الكتاب عند كتاب الله والبخاري ومسلم ايه رأيناك نعم الرأي يعني استطاف <تطعت> علي طريقا طويلا لكن المفروض ان نتعلم من فضلتكم هذا الكلام يقال في الكتب المواليد ومصطول و كثر يذهبون الى أناس تتصل بالجن لحل اعمال وعمل حجاب وكذا وتيسير امور وتسهيل تعاملات وكذا وكذا وزجات وطلاق وربط وعقد وفك إلا هذه الامور كلها موجوده يقولون كل يتصل بالجن ويتحولون مع الجن ويكلمون الجن و... ويتزوجون من الجن رج الصغير لو تعرف حد من هؤلاء مش ممكن يرصده على أولمرت ولا حد من دول يعني الجن صغير كده ما واحد بيقول لك أنا طلعت الجن وكان طفل صغير عنده مية وثمانية سنة والله كان في حبنا كي في تقريبا عنده مية وثمانية عشر سنة دا طفل دا دا طفل لو خذ بركة أنت فطفل طابور تابني ما تبعت الطفل ده عربي بتعالس يعني بس يوقف بس يعني ياخد يأخذ بقية الأشياء ويشيل بفلسطين بقى لها وشيلان ما زال مش بالجن يعمل اللي يعملوا يعني. استقلت أمي بالتصل البشر بالجنة؟ أنا ممكن أنا أعرفه أتصل بكتاب الله. أنا موصول بكتاب الله. أنا رجل صناعة صناعا الكتاب الله عز وجل. وحبركوش وسخبطوش وشخبطوش ومحلبي. حبينا. أنت أنت اللي عندك؟ لا وشمس, وشمس المعارف الكبرى. يبني شمس المعارف الكبرى إذا إذا أظلمت طار المم ش الشمس المجاهد الكبرى مش شمس ظلام المجاهد الكبرى ممكن نطلع صورة الجنة؟ صدفت لا صار تعال أول الصورة. قل يا محمد اوحي الي نعم الله يبقى اذا الرسول ما شافش لا لا قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن علمه استمع من الذي أوحى الله سبحانه وتعالى عن طريق من سيدنا جبريل لمن لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ايوه كده كده انت انضبطت معايا الجملتين اللي فاتوا دول انا من المضبط خلاص قل <تصفيق> اوحي الي أنه استمع نفر من الجن من لسيدنا محمد العظيم الله يفتح ليس فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إيه اللي حصلت الجن كانوا يجوثوا في الأرض لا. ويطلعوا يسترقوا السماء في السماء صحيح ميل أرمسترونج أخر ما وصل له حط ليبضوا على سطح القمر بس القمر ده هنا تبعنا دا بينه وبينه كم ألف كيلومتر ما فيش يعني مش عبّ تسعة وثلاثين ألف ولا ما هي حاجة بسيطة يعني, بسيطة. يعني بالنسبة اللي ألف لكن جبل كان يسرق السماء الى السماوات يصل الى السماء يصل الى حافة السماء الأولى على... تحتها عا السماء يمكن كل ما يسمع هذه خصائص هذه خصائص هذه خصائص هو ذي هو ذي أثنير كيف الأثير عارف الاثير الموجات وليس له جسد مثلا لا لا لا هو ماذا قرات فضلتكم في طبيعته هو طبيعه الله أنا, انا وقف عند كتاب الله انا رافض عن ادي عند كتاب الله وقفت ما قاله الله هو الذي او صدقه أو كلام الله او الحديث الصحيح اي حديث مشكوك في امره ضعيف غريب مش سبحان الله الجن يتسكل كلب قطة حمار حيوان انساني انا اللي اعرفه انه خلق الانسان ها من صلصال كالفخار وخلق الجن, الجن, الجن من, الجن من النار. فيه نار من طيب في نار وفي نور وفي طين احنا من الطين عشان نعرف نعيش والجن من النار والملائكة من النور ادي ده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 وما الجن يدخل الانسان في حال سهوية عن ذكر الله لا هيدخل فين ازاي يعني يعني هو هو من النار يعني بعدين المقاليد الدنيا صارت بيدي احد غير الله عز وجل لا ولا عز وجل دا خلينا طب ايه رأيتنا نكلم صورة الجن وبعدين نتكلم انت صد ما نتكلمش يعني دا وانا لا تكلم مع فضيلتك انت صد, صد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إذن هي طائفة بس النفر لا. كم؟ نفر يقول لك يعني من فوق السبعة دون العشرة قليل قريب. قريب. قليل نفر لا. كأنهم طائفة سحنا. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هذا الكلام أوحى الله عن طريق جبد للرسول خلي بالك محمد إذن نفر سمعوك وأنهم آمنوا هلا قصة محددة. في قصة حناك يا تبع هو الـ الـ في يوم الطائف كان في السنة الحادية عشرة ده. من بعد عشرة ما تدخليجة ما تأبو طا ما وانفردت قريش بالرسول بثلاثة وسبعة خمسة وسبعة فرحت ر رحت الطائف فذهبت الطائف بني عبي, عبي عليه بدون ااا ابن عم ثلاثة إخوة ودول كانوا في عملية القاض. دعاهم فرفضي حتى واحد منهم قال والله لأمزقن لا أستار الكعبة إن كان كرامك صادقا لا حول ولا ولا والثاني قال له إن كنت نبيا فأنا لا أستطيع أن أرد عليه وإن كنت كاذبا فلن أكلمك يعني كده كده ما فيش كده سبحانه وبل أخرى وأنهم طيب لا تخبروا قريشا بما حدث قالوا لا قريشا تجارتنا عندهم ولا قد نخبرهم أنت جئتنا وكذبناك حاول ولا حول ولا قوه الا عن حدود الشهامه العربية وخرق العرب المعروف واخرجوا صبيانهم وصاروا يضربون الرسل سفان بالحجاره الصبيان والسفهاء وكان يرفع قدم فيضرب يعني يصوبوا الحجر على القدم التي على الأرض حتى سالت الدماء من يديه صبرا وثبات عليه في الصف شاء الله تلك القصه كامله وجلس عند دم... لا بني شيبة بن ربيع البستان ودعا دعاء للفرج أو دعاء الكرب اللهم إني اشكو اليك ضعف قواتي وقلة حياتي وهواني على الناس إلى آخر الحديث الذي يحفظه الجميع وجاء إليه بني شيبة بن ربيع وقال أرسل له طبق من العنب مع واحد اسمه عباس فسمع بسم الله فقال عجبا ما سمعت هذه التسمية في هذه البلاد عبدس قال يا عبد الوخا ما كان مسلما بلدا ما كش بو ولا يعرف من هذا سبحان قال هذ... الله قال هذا هذه تسميه عجيبه باسمك الله وبسمك وباسم العزه باسمنا لكن بسمك الل... بسم الله بسم الله هذه يا طبا غريبه هو صفته ايضا استفت للكلمه فقال من اين انت يا عبدس قال انا من نينوى قال بلد اخي يونس قال عجبا او تعرف يونس يعني العرب كانوا قليل خبرة بالتاريخ إلا الرحالة منهم فقط يعني زي أبو بكر وغيره أبو تعرفه قال هذا أخي يونس بن متة تعرفه قال نعم هو رسول الله وأنا رسول الله فأكب عباس على قدم رسول يمسح من الدم ويقبلهم سبحانه الله ولا أبدا إلا بله ويسلم نقول إيه سبحان الله هو راجع الله عز وجل ينزل عليه سورة الرحمن نعم في الطريق فكلما يكرز فبأي آلاء ربكما تكذبان يسمع أصواتا تقول ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد يستفت يمنه يستفت يسرى لا أحد فلما رجع نزلت عليه سورة الجن قل اوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا والقرآن كيف يصير عجبا لمن اشرق قلبه بنور الإيمان لا يصير عجيبا إلا عند ذوي القلوب الأية السليمة مم. يهدي إلى الرشد فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا هو إلّا حصل وما كانوا بيسترقوا استمع فجوا في يوم من الأيام ومنعوا السراق استمع اللي يقترب من السماء ينزل عليه إيه شهابا من أصدار يرفضه واحرقه شوف نار تحرق نارا هذا القضية عند الله لا تحتاج إلى مم. كيف صحيح آه ليس بعد العينين ايقنت فلا تسأل صح. هذه قدره الله يحرق يحترق فخاف فذهبوا الى ابيهم الاساسي ابليس فوع الجن هذا كثر الجن كله لا لا مش كله ما احنا هنجيب الكلام اهو مع الجن ف فالال... الله العظيم ها. ذهبوا الى ابليس يستشيروه ده هو الخبره في الابليس ده من ايام ابونا ادهم بالضبط بالضبط. دعنا القاموس ال ال. بالمناسبة المنزل. إبليس لم يموت هو هو إبليس هذا الموجود هو أيامه بنعد هو هو هو كتب الله له أن أن يعيش طوال الدنيا سبحان الله وأنهم منهم ي من هم يموت ويحيا. آآآ في يموت لكن إبليس لا سبحان الله آه فاا هذا استثناء من الله عز وجل. فهن فهن خلاص خلاص الله عز وجل. أما يعني ما ما إبليس يجري من ابن آدم ما جرى الدم في العروق. الله يجمع اولاده كل يوم ويعمل تقرير يومي ويجمع قصة يعمل من, من اجل اضلال البني ادم كيف يجمعهم كل يوم يقول ان ابليس يتخذ عرشه, على, آعم. يتخذ عرشه على الماء كل ليلة ويجمع ابناءه يقول من افسد مسلما اليوم افسد على مسلم فاضع على رأسه التاج من اللي عمل عمل ابليسي درجة اولى لا حول ولا قط. يعني أنا عشان أنا عاض على التاج ب شيطان ابن شيطان. فأقول أنا ضللت وراء فلان حتى أخر الصلاة. يتوب. أنا غادرني توب. إيه مش فُلان أبي. ما صنعتش. إيه ما صنعتش. أنا ضللت وراء فلان حتى مش عارف حد وراء فلان حتى عمل. يقول فلان أنا ظللت وراء فلان حتى خاصم مع أخاه أو طلق زوجته. يقول له أنت أنت أنت خرب البيوت أنت أحسن أحد. لما خربت البيت حس. ما هو المصيبة مش الطلاق يا ابن ما هو لما لما الاسر المهزوزة تطلق قل يحصل تظل المرأة المطلقة تغتاب مطلقها طوال حياتها فتضيع بذلك حسناتها كلها لا لا التي تصنعها ويظل هو واهله يغتابوها طوال حياتهم فيضيعوا كل ما يحصلعوا من خير تنظر ابليس ماذا صنعه يا القديم مش, مش حديثة الطلاق إحنا ما يعني يفتح منفزاً للتكاليف على الله عليه تروح تصلي وتصوم وتقوم الليل وتحفظ القرآن وتهد بذبيبة واحدة وهو نفس القضية يعمل خير ويفتح مدارس ويضرب على أي ثمن ويقفل مش عارفون أراميل وو وذبيبة واحدة مش ذبيبة واحدة لكل طلعت عليه فلان لكن الصحابي الجديد قالوا لماذا طلقت زوجتك قال إن المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه فرما انقضت عدتها وتزوجها آخر قالوا له ها قد تزوجت باخر لم طلقتها قال كيف يتسنى لي ان اذكر زوجة غيري عيب عليك يا جماعه انا يا يا على حرمات الناس هؤلاء تلاميذ محمد هؤلاء هم الصفر هؤلاء هم الصفر اما نحن نتكلم مع الصفر, الصفر المشعوير فان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا الجد هو المقام تعالى عظمه ربنا تعالى مقام ربنا تعال جد ربنا معذرة سؤال الجن هم الجن لهم انبياء لا ما همش انبياء يعني مكلفون اما هو دليل ان هم سمعنا كتابا من بعد موسى اه طبعا انبياء البشر هم انبياء الجن هم مكلفون باتباعه وانه تعال جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد يعني قضيه الايه توحيد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إبليس أبونا الكبير سفيهنا طبعا سفيه سفيه سفيهنا كان يقول خطأ على الله عز وجل لأنه ليه كان يجي ينقل لنا وهو أعلم مننا يقول أن الله له زوجة لا. ولو ولد فهو يقول على الله شططا أي كذبا وزورا ومختار زي يوصينا احنا الطابور الخامس والسابع والعشر يقول كلاما عجيبا سبحان الله وانا ظنننا الا لم تقول الانس والجن على الله كذبا احنا كان في ظننا ان مش ممكن واحد انس ولا جني يكذب على الله فازاي ابونا يكذب على الله عقوق ما تتصوروش ده متصور نفس كلام ابينا عدم حينما قال ما اقدر انط الله يكذب نفس القضيه كانوا بنظن ابدا ان في انس او جن يكذبوا يكذب على الله طب ليه لماذا ربنا اللي خلقه ربنا اللي خلقه عقوق يكذب على الله سبحان الله وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهر كان يعوذون بهم عربي ينزل الى الصحراء يسافر يجي عليه بالليل وخايف يا عظيم الوادي يقول كده يا عظيم الوادي سل اتباعك ان يبتعدوا عني هو يا عظيم الوادي انت كبير الجن اللي موجود في الصحراء العرب في ان العرب حاطط في ذهنهم ان الجن ساكنه في الصحراء انا فسرت من الله سبحانه وتعالى لا لا لا يا عظيم الوادي انت كبير الجن انت شهوريشا كبير ده كان ذكاء فعلا انت قرات فيم فضلتك لا لا لم تقرا الذي يبني الادنيه يستطيع ان يهدم الاغنياء الذي يبني الابنيه يستطيع ان يهدم اخبيا يعني من فعل ابن فعل فده بده عن الهدم والبناء ده حاسه عملية بيولوجيه في الجسم الين العلوم يا عظيم الوادي سل اكباعك ان ايه ان عني وانه كان جل من الانس يعوذون بالجن يعني هو يستعين بعظيم الوادي هذا فزادوهم رهقه زادوا الجن كبرا وغرورا وزادوا الإنس انهم اصبحوا للاسف ضعفاء مستضعفين زادوهم رهقا وضعفا هذه الاستعاذه هذه قضيه انه كان رجال من الإنس فقط وذلك لا ليس اذا الى فلان واصنع فيه كذا وذهب الى شوف يعني احنا عندنا لغه وعندنا نحو وعندنا صرف وعندنا بلاغه وعندنا ادب و نقف عند الكلام و فيتعلمون ما يفرقون به بين المال كان كان كان كان كان كان كان كان كان هو يقود ابو الحمد ده هذا علم مذموم يجب الا يتعلمه احد هو احنا عارف ده, ده انا مفكر انا عم استعبر نماذج من الجن مش هحضر معاك طب انا أحضر معك <تصفيق> <تصفيق> لا افتح صدرك لا أنا افتح, أفتح ده ما ليه ليه انا حتى نستبين الصوره من الناحيه الشرعيه وانا ابن ح... ح... عرفت اتعامل مع الانس انا اعرف اتعامل مع ولادي دول اللي قاعدين تصورونا قبل ما اتعامل مع الجن مش هتعامل الاول مع مع الشاهد لما اتعامل مع الغائب هو احنا الامه كل ما تصدع طب البيت ماله حرام ومن ربه نعم والراجل يا ذو الله بعيد عن طريق الله واخروا الراجل متغير علينا والله سبحان الله معمول العمل عمل ايه عمله اسود هو من عمله مش هو معمول له عمل, عمل ليه بيتهمل العمل؟ يعني ربما يفهم البعض او كثير من الناس انه كان رجال من الانس يعظون برجال من الجن فزادوا مراقبه هنالك تعامل بين الانس والجن انا حتى العكس في هذا الادعاء مر كان ده فيه انه كان كان, بالقرآن لا كان عندما عند لفظه عند عند فقط وكان الله غفورا رحيم الغل الزمن لكن عند بشر ده زمن يتحقق عند مخلوقات لا. وانه كان يعني كان موجود وانتهى لم يعد موجود امم خلاص طيب وانهم ظنوا كما ظننتم ومكلمون من الجن نعم الجن يكلمونا من بعض وجبريت بيانقم احضر الجلسة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم العقيدة نعم نتعلم العقيدة شوف, شوف عظم شوف عظمة القرآن وجمال القرآن وجمال العقيدة العقيده العقيدة العقيدة سهلة صحيح. بسيطة مؤمنة. مش معقدة حرم. وانه ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا قالوا خلاص بقى ما حدش في فرصه الدراسات وانتهت لان في زمن بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بقى سنه 600 سنه صوفين سبحان الله قرن سته قرون فما كمان قالوا سمعنا كتابا من بعد موسى اه اه اللي هو الانجيل بعد, بعد, بعد, بعد, طويلة. بعد فتره طويله على فتره تمام تمام كده وان لمست السماء لمست السماء صعدوا اليها ما فيهم هذه القوة الله اعطى هذه القوة أثير أثير زي أنا هو أنت الآن لما يعني هم ليست لهم رساد محددة ممكن. لا لا لا هو أثير عبارة عن مخلوقات نارية ليس لها كنها لا الله أعلم شكلها. حتى الرسول ما وصفها هنجل أربدا هنجل أحديث هنجلك هنجل عن نص من البخاري ونص من مسلم لا لا ندع الجلئة طبعا حاضر وأننا لمسنا السماء فوجدناها مدئة حرسا شديدا وشهبه طب حرس من من عجيب حرس الحراس حرس حرس من الملائكه عند الملائكه وشهب الملائكه تمنع ان حد يخترق من هؤلاء المخلوقات والشهب تنزل على من اقترب ترون انزلوا كده ابليس قال لهم لابد بد اننا انكم منعتم من استراق السمع عند السماوات لابد ان نبيا قد بعث اين رجل قرب بين جبلين ابليس اه وما كان يعرف انه ناس ما كان راح بعض من النفر وهو راجع بين ب ب ب ب من سواء من الطائف او هو كان يقعد في رواية اخرى كان يصلي بالمسلمين العشاء سبحان الله فاستغربوا وتعجبوا من هذه الصلاه واستغربوا من اتباع الصحابة للرسول ده فخرجوا حق ايقانه واستسلموا ودخلوا في الاسلام والتقى بهم رسول الله صلى الله يعني ما خط خطا ل تمام تمام لكن الـ الـ الـ الاراء هل رأى الرسول الجن او لم يرى في طائفة هل لم يرى هل يجريك الكلام او انت بستعجل على ايه لا, لا براحة تتعجل انا بستخدرين ايه مستمتع ملئة حرصا سديدا وشهوبة وانا كنا نقعد من هي معذرة هي كت السماء ما فيها حرص ولا شوف قبلا لا يعني لا هم لما وجدوا لما فوجدنا ووجدوه هذن هي موجودة لا هي موجودة موجوده هذا موجوده والشهب موجوده نعم بس هم اكتشفوها يعني الله خلق خلقها واوجد الحرك واوجد الثوب وهم اكتشفوها بعد نعم لما اقتربوا طيب وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع نجي عند ابواب معينة ونشوف ايه اللي ايه بيقال نسمعوا التسبيح الملائكه الاعلى نسمعوا ثقل السماوات نسمعوا الملائكه ها وهم يرون الملك فاروح فاروح ايه ياخذ كلمات معينه قال ويضيف لها ايه اشياء من عنده. زي عمل الخيبان بتحقر الفنجان. تبسك اللي يقول لك ما هو ما هو يتتزوج. يقول ايه تتزوج يا ايه يا ايه يا انت عندك فوجي. يعني عندك اترزق بخير جايلك على الرسالة ان شاء الله. تاني يوم تلقي قرار فصل جايلا. بعد نقطة ايه. تانية مطلعة. تانية يومين يو اسبوعين. ما خلاص ما هو اسبوعين الفصل. لقرار فصل على ربهم. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسماء. فمن يستمع الان. يجد بالله وشهاب نراصف امكان يستمعون الى من اعلى ثم يبلغون الكلام لمن كل فهم مثلا قبل باذن مخلص الله في ناس لسه بتتعامل مع الجن او تدعي التعامل مع الجن خلاص ولذلك ليه المشركين وصف الرسول بانه شاعر وانه كاهن وانه ساحر الثلاثه ان تقتصر الجن ساحر ماشي الساحر انت بتزور عليه ولا كريستو صح صحيح. والكاهن ايضا 3500 الساحر يعني يعني المحيط زي لا لا بتع... قال له دا... الوليد ايه يا ابن اخي ان كان الذي ياتيك رؤيا من الجن جينا لك بالاطباء كان عندك عايز تكون أغنانا من هذا الفكر كان مسيطرا عليهم. مسيطر عليه ولذلك كانت ال الهامة كان عندهم عفريت بقضية الهامة الهامة دي اللي هي واحد يموت تطلع مكانه كانوا شيطانة أو روح تقول ايه تقول الهامة حتى تقول الهامة تسقوني ها تتأخذ مكانه روح أو عفريت فلان الأم موجود. هو دعفريت فلان ما في عفريت ولا أصلاً. هذه من ادعاءات العرب واذا قتل شخص ياثر وقال لحده في جنة الروح راحت ادباريها والجسد حلا بفناء هين مش فلا اخواني احنا في ايه في ايه برضي قصير قرين قرين قرينها. ان كنت صالحا كان قرينك الملك وان كنت فاثقا كان قرينك الشيطان وانت على باب الملك والشيطان الملك واجه الضراياته والشيطان واجه الضراياته رايح للشغلة اللي بترتزق منه رزقك واولادك ولكده تظل كراية الملك حتى تعود عشان تدفع رشوة عشان تنافق او تدلس او تضر انسان او تضر رشر او تعط الخير تظل كراية الشيطان ده قرين وده قرين عايز تختار انهي قرين بس. الملك طهر يا ابنان كان بيدوغ في المساء اصلا قريني قرينة, من قرينه قرينه مين قرين قرينه في عمله يعني مع اخويا اللي تحت الارض واختي اللي تحت ما الارض مش يا ابن لك اخته هو المصنع خالص يعني لما يعمل لك اخ تحت الارض واخت من تحت ليه اكفر مين اخ من اللي تحت الارض ما احنا الجن اهو ده عالم زي عالم البحار زي عالم السماء زي عالم الملائكة عالم من العوالم له حاله له قوانينه وقوانينه وانا غير مكلف بالبحث عنها قلنا بما جاء في كتاب الله واننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. عندما إيه؟ أشر عندما غلق علينا أبواب السمونات. هذا ترى ده شر. لأنه منع إيه؟ منع قصة الجن بالاتصال بالملأ الأعلى وما وليس إلى الملأ الأعلى إلا هذا الكتاب القائل. بس هو وصي شر. شوف شو أدب الجن. لكن مش عارفين هل ده شر؟ أريد بمن في الأرض أن نمتنع عن أخذ الأخبار ولما ننزل للكهان والسحرة. وده بيتعاملوا معانا دول يبقى سبحان الله يعني ده شر يعني الناس مش هتعرف الان فوق الاعمال والساحر والشعوذه ولا مش هتعرف هو ده شر ولا ايه مم. أم أراد بهم ربهم رسدا هو طبعا اراد بهم ربهم رسدا لكن هم ما طبعا هم ناسهم مش عارفين اجابه لكن في شيء جديد حدث واضح اما الذي ها... يستمع يحاول خلاص يبقى اذا مش هتستمع خلاص ما... ما تقترفش يبقى انت مش هتعرف اي شيء من الملأ الاعلى خلص تعال ان الملا الاعلى انزل كلمته الاخيره في عالم الكون على خاتم الرسل. وانتاتق وضع بين الفتاة المصعدة. قطعا جهيزة قول كل خطيب. خلص كمان. قضي الامر الذي يفيد في استفتيع. واذا حتى الان من يقول ان الجن يأتي بالغيب هو فعلا منع انه هو حرق. تنتهي القضيات. انتهي الغيب ايه. فقال لو, لو, احنا لو نعرف الغيب ما لابسنا في العذاب المهيب. فهذا لا يعلم. هو نفسه ده يأهوى صرح. اكثر من كلام الجن فثبت فعلا فلما خرط بنات الجن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبسنا ولا سمع ولا مش غيب بالنسبه لهم ده شهاده هو شايف سليمان امام الميه وهو عارف ان الميه يبقى يبقى معلومات الجن يبقى ان شاء الله جاهل ولا شيء ولا شيء ما سبحان الله احنا بس نكبر في المسائل في نقطه نعم انا ارى ولو اعلم من منظور بسيط ان النظام العالمي الذي يقال عليه النظام العالمي الجديد هو سليمان الذي ما ومتكئ على منفاته والناس الاتباع في العالم الثالث يظنون ان النظام مازال قائما النظام مكتوب عليه بالموت منذ ان ولد لانه نظام مقطوع من السماء جميل جميل بارك الله فيك جيد وانا لا ندري اشر اريد ممن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا احد ذلك شكرا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق عقيدته اذا فيهم صالح وفي زي البشر زي بشر وان ظنننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا احنا عندنا يقين اننا نستطيع ان نعجز الله احنا نسمع مؤمنين ونعرف قدرته حتى بينا مننا ايقانا الظن هنا يقين ان ايقانا انا لا لا نستطيع ان نعجز الله ولن نهرب من من خالقنا حتى المنحرف فينا مقتنع بهذا والله والله والله والله يعني وصفهم من جيد والله حاجه صعبه وكان لما سمعنا الهدى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الله اكبر امنوا بهم فورا فورا لم يترددوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لان هم لما استعاذوا بالجن زادهم ايه رهقا ظلما وعتو وبعض لكن ده سبحان الله العظيم ما زادوهم را سبحان الله وان منا المسلمون ومن القاسطون ومن ومن اسلم امنا المسلمون ومن القاسط القاسط عكس المقسط المقسط هو العادل نعم انما اهل الجنه ثلاثه امام مقسط ومتصدق وموفق اول واحد نعم ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم وعفيف ومتعفذ عيال فالمقسط عكس القاسط القاسط في المقسطين محبوبون المقسطون محبوبون محبوبون اما القاسطون, القاسطون كانوا لجهنم حطب لا لا, لا لا نظالم القاسط الذي الجائر الجائر نعم. القاسط الجائر نعم. وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا حطب. لو استقاموا على الطريقه ان الجن بدا يدعو بدا يدعو للتوحيد بدا يدعو لليقين اي طريقه طريقة ليس إلا طريق واحد. وأن لو استقاموا على الطريقة التي أشار أو أو صنعها رب العباد عز وجل على ثاني أنبياء. لا أسقيناهم ما انغدقا. ذي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكم من قريتين سبحان الله نفس قضي بطرة نعيشها نفس القضية سبحان الله صحيح. لنسقينه اه لنفتنه فيه الماء الغدق ده ايه اختبار الجن يسقينا لا الله عز وجل لو ال... المس... لو الناس البشر والجن استقاموا طيب. على الطريقه ربنا يسقيهم ماء غدق ينزل عليهم بركات من الله عز وجل لا اسقيناهم لا الله عز وجل سبحانه وتعالى حتى بالضمير نعمل الله يرضى عليك لا, لا. لا سقيناهم ما ربنا يسقينا ماء هذا الماء فتنه للعباد واختبارا للعباد هل يشكره ام يكفره هل يطيعه ام يعصه لا هذه القضيه لنسكنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذاب الصعد اللي هو جبل والعياذ بالله في جهنم يقدر يطلع فيه يطلع بلاد متى هرئ يداه و ثم هكذا الى ابد الابد و يصحى بالله سبحان الله طبعا جاءت بعد كده الايات تتكلم عن قضيه العقيده مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب إذا ليس لهم تأثير على البشر والجن تعال الحديثين الأول لك أن تسأل صحيح <تصفيق> سبحان الله صدق. صدق. انا ليس الحديثين بالنص عشان ما لا نفرق كلمة في المصدر في البخاري أو البخاري النزيه أنا لا ليس لي عندي مصادر أنا عندي كاتبة يعت شاهد يعت كتاب والسنة والسنة والسنة دايماً من البخاري والمست نعم صحيح المحدثنا ابن عن ابن عباس صلى الله وسلم. لما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن م. ولا رآه منطلق رسول الله في طائفة من أصحابه. الدعبس يحكي نعم. انطلقا. عامدين إلى سوق عكاس وقد حيل بين الشياطين بين بين الشياطين وبين خبر السماء. الدعبس اللي بيترجم وياك. بعد نزول يعني. الآيات الجن هذه. ورسلت عليهم الشوب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم ماذا جابين اخبار ليه فين الاخبار اللي بيزاحة محمد خالد ما فيه انقطعت الاخبار لكن الاخبار اخبار السماء بات اخبار تاني خار فين الاخبار اين من سبحان الله ما لكم في حيل بيننا وبين خبر السماء مم. ورسلت علينا الشوب قال ما حال بينكم خبر السماء الا شيء حدث فضربوا مشارق الارض ومغاربها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 اله اله اله اله ممكن. ممكن يقين. ممكن يقين. لا إله إلا الله رسوله لا إله عايزين نقيم عايزين نقيم نعم فهمنا يعني نعم تعودي الموضوع في حلقة القادمة هذا وقت المشاهدين إن يتصلوا مع فضيلة قوس الموضوع الحلقة خلينا خلاص ننشر عارف إن الاستبيان عملنا استبيان بسيط كذا الاستبيان عندي في الموقع كذا فوجدنا أن سبعين في الناس تقريبا من المشاهدين ما تبدأ الاسئلة فينصرفوا من امام الشاكل بس عشان اعلمك معلومة يعني ولكن انتفضل يعني <تصفيق> أنا مضطر العمل للوجهة الالمية حتى انا كنت اظن ان احنا بنبلغ الناس دروس وفي العقيدة وفي التاريخ وفي السيرة وفي سبحان الله وبعدين لما نشرح القضايا كلها يكتشفوا ان اسئلتهم قد اجيب عنها تقريبا كلها ووضعنا مكانها اجابات واضحة من المنبع لكن طالما هذه الصنع الاعل ونحن أسرى ترفيوف. لا لا. و... ف... ف... فنحن أنت أ... أ... أ... أنت لست أثيرا، أنت صاحب بيت. إذا إذا أردت ألا نقول لا تفعل نحن ملت نتعامل ملت مع الديمقراطية. ف... ملت نحن مشهورة خلاص. مشهورة. <تصفيق> حامي معين في كابتن كرامة الله. على بركة الله. ركع <تصفيق> الله. اللي تكون الأسئلة في موضوع الحلقة وحتى نستمتع بالحوار مع فضائتكم في الجن يعني ما حسيت أن الحجم اليمين أكبر من حجم الشمال وكذا و... <تصفيق> ويتسأل يقول أنا ب... أنا شوفت الجن ونرى الجن وأنا رأيت الجن صلى الله عليه وسلم في آراء أنه ما أنه ما رأى الجن إذا كان هذا الحوار هيكون على هذا لن أجيب. يعني أعتقد أن السادة, هذا الشرق. نهيب السادة المشاهدين أن سمعوا هذا الشرط وما هي بجماعة المشاهدين والمستمعين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة. اا وانا ما غطيت موضوع الجن بعد عشان بس في مقيل فيما قيل فقط يعني حتى اذا اذا اذا, إذا تركت شيء اذا فاتتنا نقطه تكملوها او اذا كانت هنالك معلومة تفيد اساتذه المشيدين اولا ليس معنى هذا اني انا احب التواصل مع الجمهور ومع محباتي الديوان انا احبهم جميعا وهم يعرفون هذا ولكن يعني كنت ارى ان الفائدة هي ان نتعلم لكن خلص الشطاطه يعني نتفاكر الله لنقطع الاسئله ما في بأس لا, لا لا هذا خلاص لا لا ما خلاص المرافعه بتاعتي ما مش, مش مدي خير مش لا لا مرافعه صدرت لا لا لا خلاص هذا خلاص التواصل خلاص صحيح الله الناس تحبك وانا ما, ما اريد ان اخذك وان احجبك عن الناس الناس أنا تضغط علي بان تتحدث معك في البرنامج قيل لي ما نصه في هاتفي الشخصي يعني كيف نكلم الشيخ الا عن طريق التلفاز طبعا. طبعا انا انا استمع لديكم انا كل كلمه اذن بارك الله فيك <تصفيق> شكرا لك <لولاك. تصفيق> في ولك جزاكم الله خيرا متابعينا الاعزاء نرحب باسئلتكم واستفساراتكم مع فضيله الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد الكافي في موضوع الحلقه ارجوكم ان تخذلونا بعض الفواصل القصيره والمواصله صفوة صفوه شهدنا الكرام وسمعينا العزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في صفوة الصفوة وما عنده رحب وضفين الكريمة الدعاء الإسلامي فضلت أشكفل سيد الدكتور عمار عبد الكافي مرحبا بفضلك سوف ننهج نهجا جديدا السؤال الذي يأتي نجيب عنه مباشرة أختيمان من العراق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا تفضل. عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول هو ما هو العبرة من نقل عرش برقيس إلى فلسطين؟ والسؤال الثاني هل بقى شيء من ملك سليمان في فلسطين؟ وهل له علاقة بهيكل الذي تسعى إسرائيل في إعادة بنائه بدل القدس الشريف؟ نعم. والسؤال الثالث هل يجوز الاستلعة فقط يعني على الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل؟ هل مجرد بس الاستلعة لا تصديق بها المحرفة؟ نعم. شكراً. ما سمعت السؤال الثالث؟ الوقت يا سماه؟ السؤال الثالث؟ نعم. السؤال الثالث هل يجوز الاطلاع فقط على الكتب السابقة كتراث الإنجيل المحرفة؟ فقط الاطلاع عليها يعني لا تصديق بها أو؟ طيب بارك الله فيك. الاستفسار منا. بارك الله شكرا شو بعرف شو كلايت بارك الله أخ محمد من الشارقة السلام عليكم أخ محمد. معنا الدكتور محمد رمضان السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة أستاذ الدكتور. يا مرحبًا أعضاء مع الدكتور محمد رمضان كيف حالك؟ أستاذ الآن. الدكتور عمر عبد الكافي أستاذي ومعلمي وشايفي منور الشاشة وتحياتي لأخي العزيز الأستاذ محمد فهد الإعلامي المتألق. الله يبارك فيك يا دكتور محمد بركة الله فيه. أستاذ الدكتور أحب أضيف تأكيدًا لما قلته وحضرتك من إن لا يرى الجن ولا يسمعه. هذه حقيقة علمية. فنحن في عالم الأمراض النفسية والعلاج النفسي كل ما ندعا أنه له جن يتزوجه أو يطلقه كانت كلها أكاذيب. هذه بصفات مجموعة من العلاوس والطلالات المرضية التي يعقل بها الإنسان مرضه. فبدل من أنا مجنون ذ جن هو اللي ركبني. سألت من يدعي أن معه جن؟ كل الأسئلة البسيطة اللي في الدنيا عن الآن وعن المستقبل وفشل كل أنواع اللي في أن يجيب إجابة واحدة لا يوجد هناك جن يطلق أو يزوج أو يؤثر على سلوك الإنسان هذا من ناحية أنها عقلنا للمرض الفصومي المرض العقلي هي هلاوة سمعيه وبصرية يرجعها المريض إلى الجن أما كوننا اما ان احنا بنشوف الجن هذا يعني مخالف لقرآن الكريم عين الانسان الذي خلقها الحق سبحانه وتعالى لا ترى الجن هم يدرونا هم يشوفونا لكن احنا ما نقدرش نشوفهم ابدا كل الحكاية استاذ محمد خالد علشان تطمئن ما فيش جن اللي هيطلق ولا جن هيزوج ولا في جن اصلا بيأثر على البشر دي كلها امراض نفسية وكل الحالات منذ ثلاثين سنه وانا عماري في العلاج النفسي لم يظهر جن يعرف الواقع ولا المستقبل شكرا أستاذ الدكتور وتحياتي لك وربنا يدينا الصحة ويخليك الأمة الإسلامية سيد محمد خالد نلطف تعايش إن شاء الله. بإذن الله شكرا سيد شكرا هذه المداخلة إنه يراكم هو بيله من حيث لا ترونه ذكرنا كلام ربنا ولا أنا شافه على كتف محمد خالد زايق في محمد خالد زاي يعني هو خلاص الدنيا ضاقت بيه ما فيش على محمد خالد شافه على راسه على دماغه أنا صلّع من رجله من صباح إسبوع رجله صغير إنه يراكم هو خبير من حيث لا ترونه من يدعي هذا على من حيث لا ترونهم كل البشر تعميم تمام حتى عمم بعض العلماء للمعصوم صلى الله عليه الصلاه والسلام شكرا للمداخلة الرقيقه من الدكتور محمد رمضان رئيس قسم علم النفس باكاديميه شرطه دبي اتصال اخ محمود من السعوديه السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا يا فساد حمد الله يرضى عليك. الله سؤال بس ليش الدكتور عمر عبد التواب؟ صدق أنا يعني بالنسبة لتسخير الجن بناء على الحلقة السابقة يعني حاولت بصل شيء فو أنا ما, ما قدرت نقدر بس بناء على يعني هل ينفع تسخير الجن الأيام هذه أو التعامل مع الجن زي ما تعامل مع سيدنا سليمان يعني أيام زمان وأحضر له عرش سبع ويعني سخروا لأهل اليمن وجابوا ما في الإسلام يعني هل ممكن إحنا سخروا يعني لحاجات لصالح الدنيا؟ او الصالح مثلا أو قضية, لما قضية المسلمين او قضية نعم, ال... نعم. طيب بارك الله فيك شكرا. لما لما يجينا سيدنا سليمان مرة اخرى ان شاء الله باذن الله آه... نجيب على هذه المجموعة أتضل أتضل أتضل أتضل أتضل أتضل يعني على عبرة من نقل هيك نقل عرش بالقيس الى فلسطين هو ده ده ده ده حلقة هو, هو القضية المكان وجود سيدنا سليمان هو مكان حكمه هذه القضية بس مساله الهيكل البنيه الهيكل بالفعل في فلسطين محدي تغير هيكل ولا كل دي قصه من خارج اليهود يعني الصرح مش صح صح صح طيب انتهى الصرحه بموت سليمان خلصت مسألة وان الكلام ده كله اذغطي غير موجود لا ما م. عايزين م. بس بس ما تحت الارض معلش معلش احنا خلينا بس سوق الارض يجوز الاطلاع على التوراة والانجيل بشكل كنا قلنا لعالم يدرس يعني المقارنة في المدل والنحل اما قضيه العوام العوامل لا لا, لا. لا. لا, لا. ياخذها العالم الذي ينظف آه عالم الذي يدافع م. عن إستعام يعرض قضية الإستعام في قضية معينة م. يعني هكذا هذه مهمة العلماء يعني مسألة تسخير الجن واردة بالنسبة للبشر أما تسخير الجن كانت خالصة لسيدنا سليمان كان خالصة لسيدنا سليمان وبالتالي لا جزء للتصال مع الجن ولا تعمه يعني هذا علم مذموم يجب أن يتعلمه الإنسان يعني رأي فضلكم لا أقيموا فيه برنامج علمي لا هذا لا, لا أنا لا أنصح بهذا نعمل عارض مشاكل الإنسان والله عندنا مشاكل. نأتي بصحرا ونأتي بفضيلتكم مثلا ونقرأ الحجة بالحجة. نعم والله أنا لا أجلس مع هؤلاء. الحمد لله. الذي يأكل الزجاج يا ابني ده واحد عنده زمان ضد صور محمد عنده هالوسا معينة. أنا توقف معين ما يأكل زجاجه أنا. يجور السيارة. الجر... الجر... يجور راه. السيارة تمر على بطن ما يجور ربنا ده عنده ربنا عطاه طاقة معينة أنا حا حل... وقتي من هذا أنا ما أطلع معك بعد <التصفيق> هم يقولون يتزوجون من الجن. يعني واحد يقول انا متزوج من الجن يعني احنا عندنا عنوسه في العالم الاسلامي في كل بلد تقريبا في ملايين من بناتنا مش لاقين حد يفرق عاونه بالدار عشان يتزوجهم واذا راح واحد مجنون في عقله وراح يتزوج على زوجة واحدة من ده ولكن يعني خلاص انت تفك مشاكل العالم فالعنوسه اللي موجوده مش عشان ان احنا التاني معطل عشان الجن هو اللي منعها لا ما حدش فرقاتها بس لما يفرقاتها ان شاء الله ربنا ييسر الامور وابوه يخفف المطر ويخفف التبعات على الولد ربنا هييسر الامور وتفتح الباب ولا هنحتاج لتزويد جن ولا غير. ابحث هتوديها عند الدكتور محمد رمضان واخوانه في العيادات هي عندها عقده عندها مشكلة لو حدتها ما شاء الله على قوه بالله ضمن خير ولا تسعى للخرس ونيجي نحضر كتب الكتاب والعقد ونهني كمان ونشرب حاجات كويسه باذن الله اختبر من الشرق السلام عليكم اعطيك بارك الله فيك الله يعطيكم الخير عنا يا ربي كويس سؤالنا للشيخ انه هلا الجن بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيش يعني إيش بيعملوا إنه هالذي يعني بطلع على السماء إنه توقفت عليهم إنه آخر شيء كانت تفضل <تصفيق> الجن بعد سيدنا محمد عليه السلام ماذا يسمعون يعبدون يعبدون الله عز وجل منهم المسلم ومنهم الطارق عنا منا المسلمون ومنا القاصطون ومنا دون ذنب. كنا فراغ أخي خلاص هرأسهم مكلفين وصلتهم الرسالة وصلهم كتاب الله عز وجل يصلون واصلوا منه وفي منحرف بعدين نشوف في نقطة الجيمة فريقان يا مؤمن يا كافر فقط تمام منافق مثلا موعد لو عالم الجن الجن مش عايز مسافر انا عايز اوضح المعالم بشر هم المتعبين المؤمن الجن المؤمن كما انت الانسان المؤمن انت بناء عندك وقت تضيع عليه ولا تذكر عليها وتحت ولا, ولا, ولا انت رجل مشغول بطاعهك لله وبالاستغفار من ذنوبك هكذا مؤمن الجن وكافر الجن ماذا اصنع كافر الانس لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سنيدا سواء كافر انس او كافر جيم ان الله يدافع عن الذين امنوا عندنا الاستعادة عندما ندخل دورات المياه عندنا المعوذتين قبل ان ننام وننفخ في اي جنافات ولاط ولا نمسح نعلم ابنائنا هذا الكلام ولا سبحان الله العظيم ولن يصدق الله علينا ما يضرنا ان شاء الله اخ مروان من السعوديه السلام عليكم اخ مروان من السعوديه السلام عليكم, السلام عليكم. مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف سبحانه الكريم الحمد لله الله طولنا عمرك ممكن نحكم مع الدكتور عمر ففضل ففضل أهلا وسهلا سيد دكتور عمر أنا السؤال بس الحكمة من أنه سنة كاملة ويعني ما ندفن سيدنا سليمان يعني هم يعني الجن كانوا بيعملوا ايه خلال هذه الفترة يعني الحكمة أنه بقي سنة كاملة ما ما يعني يعني لم يعلموا, يعني يعني لا. يعلموا لا. لا. والله هذا جميل, جميل ما شاء الله بارك, بارك فيك الله فيك الله بارك بارك. ويبارك فيك ان شاء الله وفيكم يا رب ان شاء الله هذا دليل على ان الجن لا يعلم شيء الا بما اتاه الله عز وجل انه بينه وبين سليمان امطر عده ولا بعرف ان سليمان قد مات الحكم هل كان في افاليدين عمل محدد في عمله طبعا هم عاملوا زي بالضبط انتج موظف وهي مش تراقبه كل يوم لمدة عشرين سنة ها. فهو ظل يعمل الجينم هذا العمل كل يوم كل يوم لغاية ما خلاص عرف الـ الـ الـ واحد عامل في مصنع يروح يشغل المكنة بعد المكرة تدني جناحها الثانية يجي العامل الثاني يأخذ المنتج ويضعه فيه علف وعندين يعضعه تقول أخ مرون هل في عمل محدد كان يجبون يعمله مثلا الهيكل الصاحي أكيد كان سيدنا سليمان بخبيم يعملوا أعلى لم يعرف فيه أثر لا لا لم يرى كان يصنعونه كذا مثلا نوقف عند عند كتاب الله وعند كلمات الله عز وجل وعلم لا ينصع وجهد لا يضع لكن لنا ما الحكم أن يظل جسد سيدنا سليمان هكذا الى ان تاتي دبه الرجل يثبت لك ايوه ايوه ان الجن لا تعلم شيئا عن غيب هذا امر لا. الامر الثاني ليست عنده القوه الخارقه للعلم حتى يعلم هذا هو الامر الثاني الامر الثالث ان هذا العظيم سيدنا سليمان النبي الملك الرسول الذي اوتي من كل شيء تنهي حياته او تكشف موته ارض صغيره والارض هذه اقوى من الجن الارض هذه أقوى من الجيم. سراك أنت تعايش. <تصفيق> بارك الله فيك. أخ حسن من الكويت. السلام عليكم. حلو. أخ حسن. أخ حسن من الكويت. زيك أستاذ محمد. مرحبًا الله يرضى عليك حلو. تفضل معك أخ حسن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيك عنا الخير وعن جميع المسلمين. أنت والدكتور عمر وياك. <تصفيق> بارك الله وإياك. سؤال أنا السير محمد الدكتور عمر في محاضرة قبل هنا. نعم. محاضرة خالد. في محاضرة عن فيها إنه لبس الشيطان عليا صلاتي فأمسكته بالجنب حتى سأل له عبوا علي يدي. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أربطها بساري من سوار المجد حتى يلعب فيه سبعة المدينة. نعم. فقال الدكتور بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاه في الشيطان او ما شاه في الجنة فقال شو العلاقة بين الاسطينة دول بين الحديثين طيب حاضر حاضر هذي هذي في فيه سؤاله انا فيه سؤال من مسر تسمع اخفضوا حتى لنقللنا لا. لا تفضل طمام السلام عليكم حالكم السلام من, من معنا عفوا؟ عفونا مرحبا أنا السيد عش في مصر. مرحبا، يا نفسي الطبل. ااا سؤالي باختصار شديد يعني أولًا نفعنا الله بكم وبأعلامائنا الجلال الذين يظهرون على الشاشة دائما وأيافهم إن شاء الله. بارك الله فيك. هو السؤال دلوقتي هو إن يعني بيقول قل وإحياء إلى الجن أنه استمع نفرًا من الجن. قل وإحياء. إليا. إنه استمع نفرًا من الجن. فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرئيس هي القضية الإيمانية هنا هو أن أو نسمع القرآن أمن ومين احنا دلوقتي نسمع القرآن ونسمع كلام الله والأهادي والقضية الإيمانية غيبة وتلاقي ناس مثلا كثير ما عندهم شي لا الله يعني الإيمان أو لما تيجي تكلمه عن الإيمان يقول لك طائب أخل الدنيا ومش الدنيا ومش عارفة يعني سيدنا أبو بكر كان إيمانه يعبد الله الامه كلها يعني لما قضية الاثاث قالك القضيه الايمانيه بين الجن والانسان نعم طيب يعني جزاك الله خيرك الله. الله خير بارك الله فيك شكرا لك مازالت لبث السيطرة عليه صل الله عليه وسلم. سبحان الله قد قد يكون, يكون الله عز وجل أوعى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أمسكها كذب أمره قد يكون رائع. نقول نجينا مستقر. وكيف يلعب به الصبيان صغير الشيء يعني؟ يعني ربما معنويًا. لا في في لولا أن تذكرت دعوة أخس سليمان فأبيت أن أتعدى على دعوة أخس سليمان هذا ليس مما تعطى أنت يا محمد هو ربطه في سارية لا كنت, سارية. كنت أريد لا كنت أريد, لا لا لا لا كنت أريد. فلما لا. تذكرت دعوة أخي سليمان إلا هذه خصيصة لسليمان فقط يعني سخرت لسليمان نبي الله ولا معنا هذا أنه رأى طبس. ما كانوا الصحابة يرون الجن الشاب نحن نتوفرنا في دعابة ما عايزين تنتقصيفها قضية الامانية بين الجن والانسان الجن حاجة. امن والانسان والله, والله الانسان متعب برصاح <تصفيق> واذا تتعود بالله من الجنات والناس وكان الانسان اكثر شيء جدل اتصال هاتفي اخر اه أأ... علو حاول اتصال بنا مرة ثانية نبقى. نكمل الحديث مع فضيلتكم ليه <تصفيق> <تصفيق> أم أدخل أنا بأسئلتي ونوفر الحديث للحلقة القادمة ماذا يأكل الجن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدوه الصحابة يوما وانت تستبقى الأحداث فهم قالوا اغطيل النبي صلى الله عليه وسلم وبيتنا بأسوأ ليلة اغطيل الصحابة لما افتقدو ليلة في الصحراء فغاب عنهم من بعض صحات العشاء إلى صحات الفجر. قال ابن مسعود فبتنا بأسوأ لينا غطينا وحدي اغزال فلما اتى الينا قال كنتم مع اخوانكم الجن فهم يقرع عليهم القرآن واشار الى وهذه آثار طعامهم عظام سبحان الله عظام عظام, عظام سبحان الله م. ف يعني تكسى لحما اوفر ما تفون لحما عندما يأكلوها ربنا يرزقكم لا فوق هذا العط قال فلا تستجمروا بها تضعوا البول عليها فإن طعام إخوانكم هذا ما ورد سنأت تفصيرا على هذه الحلقة القادمة بيبن بيبن لكن نطلب من فضيلتكم دعاء نختتم به هذه حلقة كعادتنا في البرنامج سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل جمعنا والمسلمين والمسلمات جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصومة اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة آمين. لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة الزنبا إلا غفرتك ولا مريبا إلا شفيتك ولا عسيرا الا يسفرت ولا كربا الا اذهبت ولا هما الا فريت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نطرت ارزقنا قبل الموت توبة وهدايا ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما ارزق بناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات وطرد عنهم شياطين الانس والجن ارزقنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب العالمين ان لم نكن لرحمك فرحمتك أهل أنتصد إلينا ترحمنا فإنك بنا راح لا تعذبنا فأنت علينا قاضي اللهم أغننا بالاختقال إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنه أكرمنا ولا تهينا أعطنا ولا تحرمنا أفزدنا ولا تنقصنا أمين. كلنا ولا تكن علينا ولا علينا أمين. انصرنا ولا تنصر علينا أمين. اللهم بالمسلمين شوءا فرض باللهما شوءا هو اللهم امن بلاد المسلمين أمين. من كل مبروه وسوء أمين. واظلنا بظل عرشك لما لا ظل إلا ظله واسقنا من يد شر... رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نضع بعدها أبدا اللهم مستعنا بالنظر إلى وجهك الكريم أيه. بمقعد صدق عند مليك المقتدر أيه. واخذ دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا بارك الله في فضلاتكم ونأتفقنا في الحلقة رب العالمين شاهدنا الكلام ومستمعين العزاء إلى هنا نأتي وياكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم داعي فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كل الحمد لله وسلام على عباده الذين